بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخ نفسك ألا يكونوا مؤمنين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 فَقَدْ كَذَبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ أَوْ لَمْ يَرَوْا إلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِك لَا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 فَأَذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأَتِيَ يا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أُرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إسْرَائِيلَ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 ففررت منكم لما خفتكم فوَهَبَ لِي رَبِّ حُكْمَهُ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتَلْكَ نِعْمَةٌ تَمْنُهَا عَلَيَّ أَنْعَبَّتَ بَنِي إسْرَائِيلَ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 قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون لا أقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاف و لا أصلب أنكم أجمعين قالوا لا ضير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 أسرى عبادي إنكم متابعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إنها أولى إلى شردمت قليلون وإنكم لنا لغوا وَإِنَّ لَجَمِيعٌ حَذِيرٌ فَأَخْرَجْنَا هُم مِنْ جَنَّاتِهُ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأُورَثْنَا هَبْنِي إِسْرَائِيلَ فَأَتَبَعُوْهُمْ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 قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لين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 واطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هبني حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم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 فكبكبو فيها هم والغاون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تَالَ اللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya aku telah mengutus kepadamu Rasulullah dan para nabi-nabi yang telah diutus kepadamu, dan aku telah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 فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لا آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين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 ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فاصبحون عدين فاخذهم العذاب ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين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 قالوا لئن لم تنتهي يا من المخرجين قال إني لعملكم من القوالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مقرا فساء مقر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين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 Wahai! Dia tidak turun Tuhan alam ini turun di dalamnya Roh yang Amin. Atas hatimu jangan menjadi salah seorang yang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 رِيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرًا وَمَا كُنَّا ضَالِّينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ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 وأنهم يقولون ماذا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا